Пошар в to في بعض العبادات من في بعض العبادات من في بعض العبادات وعبادات لو سعى فالطور لا يحتاج هو أقصد وإنه لا يؤثر فيها سلفا ثلاثة ثانية الدليل على المشوف وعلى المشوف ومن ما يشير فنلتكم حسن الوضوء والوضوء الوضوء كالطبور والطبور مثل ما قلنا فيهما نقول هؤلنا الوضوء قال that is yeah معنى اردت يعني إذا اردت الشروع اردت الصلاة إذا لا يقول الصلاة إلا وهو مطابق يقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة قمتم يعني اردتم إذا قمتم إلى الصلاة ونحل هذه يعني هنحل المساله 3 في معنا نعم المساله دي هنحلها في مجلس مش هنقول شاء الله في الحجان بصراحه كانت كثير لكن الخلاصة فيها 10 بس البلاصه والفاظها وانا في ذلك الله المصحف ان الموضوع لا يمكن ان ينزل وقلت الناس لمس المصحف كانوا قد ورد ذلك أي اي الوضوء للبس عن جماهير السلف والغالب فبلغ الوضوء مشاع واعرفه الاجماع وقد ثبت عن بعض الصحابة كسعد التابعي والطاس رضي الله عنه القول لذلك وعلى من الصحابه مع السيد الصحابه ولا يكون موهاما قائما القاعده المتفق عندنا عند جماهير الاصولي خاصه عند جماهير الاصوليين ان قول الصحابي الذي لم يوالفه غيره الذي لم يوالفه غيره وكان فقط اشتهار انه يعد هذا انه يعد هذا مشتهر الحنز اليادي الكوني يُعنّو إجناع عن فقوتيها والإجناع السكوتي حجت عدة جمادين القصوريين وأبنى حتيث الواية بهذا الأمر وحديث عن عرض النحام فمع اختلاف في الصحة المسالة إلا أن جهابذة الأئمة جهابذة وجهابذة والسروج وقصوى والسرقس جهابذة أي جهابذة الأئمة إذا الحديث قبل هذا الحديث مع داخل السلام قبل هذا الحديث مع داخل السلام يجدد على الله ضدية طاقة وما يجلب في مديني أي أنه من المشترك الضدية أي مسألة الضدية والنطار إلى المشترك الضدية فأقول حتى أدواجها عندي والله أعلم هذه المسألة في مسألة المشترك الضدية أنه يؤمنه على جميع مجومي لذا لم سنب الطعام على جميع فصول اذا تعارض بين تلك الاوجه وهذا ما في البحث عن من الاصول فلا يمس القران الا ظاهر واحتمل صار حيث الاسود وصار حادث الأكبر فما في اشكال على لا تعارض بينهما لا يمس القران الا ظاهر عن حادث بحادث ومن حادث الأكبر وقلت بأذية أن المشتك كان طبعاً وليس تسيئاً إذا الله من عموم الله بأذي الأرض وذكر في معينها النظر أن نجازة المشتك يستتجازت حسياً فخرجت في ذلك الأولى نفس الظهرية إلى طالب الحديث من الله وهو ضعيف السنة لم كاحمد أحمد حامد وكابي سرعه وفيحيى بن عيسى وكابي عبد الضر بل والامام الشافعي وعلي بن جداً جداً جداً يقول فيك هذا قيم جداً جداً وقيم أن الخلاف هذا يعني حاكم بعد إحرار إجماع الصحابة لأن المستورات في زمن الصحابة بسعر سبب وقصد الله عنه وقال كما حدثت له المصعب لأنه يلزم وليفرط إضافة فزة المصعب فهذا إجماع حنس المبتين للصحابة الله لكنه يعتذر من لو في لو في الله تنبغي ان يسالني في, في ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الظهور الا لا يحفظه على قلوبه إلا مع استملاه رضي الله عنه فلا أن هذا نصفات المؤمنين عن كامل الإيمان الإسلام والعهد فلا <تصفيق> ويجب على الكافر على مثلا راجح عند النماذج الاصوريين على مثلا راجح عند النماذج الاصوريين ان الكافر المطوق في شريع خاص قال السلام في صر قال لم دونه مصادر هل الإسلام فالعقل والتمييز فالإسلام عند الأكثر أطرق شغل لكذا راجع لأن الراجع وفقه يجب عليه الكافر لا يشترق في الإسلام يجب لكي سبحان الله اتضغر الإسلام لكي هذا الموقع يجب بعد إلى الدين نعم ثم لحديث ولا شروط الصحة إيه تطبيعون على طرفهم لعادة الوتي أي تطبيعون بالنية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على صحابه ولا على المثلاث سهل كده على والله لا تطبيعون أجمع الظهور في البياني أما البالي الهجس فلا يصبح الربوء به ما يرجع وصول الماء الى المشار. من شمع الذي لا يأذن الله الذي يأمر من الإنسان يأمر. يعني ماذا أستاذ؟ فوق لا أن الموكين هذا طرف جينديا، طرف جيندي. تمنع ناقصوص النهاية الى في متنه هذا الجيند. عد فوق الضوضاء تفضل الموكين. فوق الموكين شو هذه لكن إذا تطهر تتطهر هو أراد تتطهر عجيب فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه. أن أن البعض يجب بهذا يكون يعني نعفوه بالمسك على المخباية بس على لا سبب واضح سما تضعه معناه الاستشارة عند وجود سبب الحنة أختلف. الحنة, أختلف. الحنة يعني بيضولي. ليس له خطر موجود. فزيت وضع على هذا في يمنع ان الحلاله هي سبب المصائب في الله سبب في الله الاصابع طبعا ضرب سلل الانسان ولذلك ان تلقط وقد تشابك نتقطط وقد تشابك ايات الاوان وعندنا ثاني افتقر المرير بين الخيار نعم عندما كل اي يضغط على الاصابع سواء اليدين او الرجلين لا يمكن تصدق يمكن تصدق في خطو الاخطو الواسع في اليدين هذا وفي القدمين هذا الاساس هذا الاساس لكن الان لو في مرض شيء هذا التهديد التضيق والذات الكلام عليه من بعد قليل واصل جميع الاعضاء والارجل كلها اما قال <سؤال> ليست لجناه او عند وجود سنة لما تقدر كنت كنت بس أنت قلنا مسألة عن النجاة هذه السنجاة مقصوص لذلك واللي يجب أن يؤخر ثم بعد ذلك يستنجي قوله ثم بعد ذلك الصلاة استبداد استبداد دولة أما من في ناحية الوجود فإن الوجود يتحكم عند الصلاة وهذا هو ذكر هذا النشري المسألة التي أتولىكم تقريرها في بداية الكلام. قال الاستفهام أو الاستجابة بعض الناس تهين هذا فقط. كلانا وضعا طرف هذا من بعض الناس يقول بعضكم استجت ليس لك ليه طبعا ما نقصد. طيب وما لزم يستنجي فالفهم من الامر الفقراء على غير وجهه والمقصود هنا ليس انه يستحق لضررنا من الروابط انه يذهب يستنجي لا لمن لا. لن يستنجي حتى يزيد تلك النجاسه حتى يزيد تلك النجاسه لا المقصود اذا المساله اصلا وإذا كنتم بإستجازة إنه يجوز أخير ممكن بإستجازة حتى الصلاة لا يضطر بإستجازة قبل الشروع قبل هذا هو حتى اليوم التالي. قد يكون فرض وقد يقصد شخص وقد يقصد واجبا يقصد واجبا ويقصد فرق ويقصد واجبا ويقصد ركنا ويقصد ركنا هنا قال الفروق الفروق يعني واجبا ولو كان دي أركاب لن تقول لي أركاب صح لماذا يقولون أن الشاطر وقنا تقوم الطعبلة بخلاف بخلاف ما تفعله الطو العبد ولذلك يقولون له ويقصدون الأركان ما هي قصود الوجبات فهم يستعملون الله عز وجل إذا ربطوا الصلاة فاستفوِجوا به لأن المقصود بالوجه لا واجه ناس ناجح ذلك العربية والطبري جمع إلى ذيهم المقصود بالوجه لا واجه ناس فاضل ولا وقح والباطل الكثير وطويل جدا لكن هذه فرص المسألة المقصود هي ترث في عموم الوجه لكن نزاع نزاع قوي في <تصفيق> مساله الوجه في مساله العنف والفن النزاع في العربي نقول ان هذا بيه الاستنصار واستنصار واستمالاً لما يتفع وإخراج لما إخراج لما استنصار فقالوا أن الحديث دل على وجود مضاء والاستنشاء نقول أما المضاء فالزياده لا تسلط وراء الاستنشاء فإنه ثامث الاستنشاء ثامث ونعوة على هذا هناك أقوال لاهل العلم منهم ما ضاء وجود مضاء والاستنشاء ومنهم مما استثنيه سنيه الفقهاء والاستشاف شاح الله التفريق بين الذكر والذكر بين الذكر والفرد فاؤجبه في كل الذكر بالدليل وصدقوه على الحديث عن وجود الدليل والله اعلم والله تعالى فالطه سنه واستحشاق ادوارنا من النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن حديث الاستشاره والاستشاره الا تكون صائما فالنبي صلى الله عليه وسلم والوجوب الوجوب مقوس من العموم الايه على في عموم الايه والله تعالى الله عليه وسلم. وما بالنسبة للجوى الى تفيد هل المردي يدخل في الضائع التفضل. يقول بهذا العظم الى هذا excepto el poquín de قد توصل الى حال ان الناس انها من تضعيف لما راقوا من العلم انها من تضعيف ما نوعه من قاعده من ايات اللغه القول بانها من تضعيف اقول بل تطور على باقي ايات اللغه انها من تضعيف وتدفع قرط او اللغه اشك القايمه تشكل في عين شكلها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 جيت طيب واذكر الثنين الكعبي الترتيب الترتيب وذكركم الثنين الكعبي الترتيب لان الله فيه. من الأئمة من حسنها ومن الأئمة من ضعفها وعلى ضعف كل حال فإن المقصودة بالترتيب هي الأعطار الأربع التي وردت من متاب الله عز حتى الحديث الذي وردت من تأخير التقطينا بين أجزاء العضو الواحد سودانا وليس بواجٍ سودنا فقط سودنا وليس بواجٍ يعني بين يديك يديك يجدوا عضو واحد ولا عضوين أقصد جزئين عضو يسمى باليد سامعين؟ إذ هو قارئ للتصالح ولولا أنه قاصد فيه فهما شرعيا لذا خالف التصالح لذا التصالح كان مرسوم عارف شعري فين؟ فهو منادا أذن المقصودين المقصود بين المقصودين قال إنه أراد أن الإشارة إلى التردي شريعة التردي là, je sais الاستحسان يدل على الاستحباب العليم الوجود لا يدل على الوجود لكن الصحيح أن ان يحمل عليه على الوجود لئن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعيد وضوء في بعض ما في بعض احسان اشمل فاحنا بنحمل على الأخص الأخص الاعاده هذا أخص من هيك الحكم فالاحسان كذلك على التعالقه ذات ذلك والرحمان حتى العلاقات الأعضاء قرارات قديمه دون الأعضاء حتى جلب الاعراض ربطوها بجزاء الاعضاء لكن لو لم تركا المعنى ولم تجد الاعضاء ثم اضطرك ذلك فانه يعيد غصن المكان الذي يصدق فقط ثم يظل الجلاد And as verse هناك sa لجميع الشخصيه وبعض العلماء قال بالشخصيه بعض العلماء قله جدا ممن قال بالشخصيه على كل حال هذا الحديث نزع فيه جدا من ناحيه الثبوت وعدم الثبوت حتى أن الشيخ و الشيطان اسحاق حويني عبد الله صدق كتابه في صحه هذا الحديث تمام كشف المخبو الأظهر والله تعالى في هذا الحديث أنه لا يصح. الأظهر في هذا الحديث أنه لا يصح. معي العز وسح جدا في النظر نظفي بحث عن الحديث. صادت بحثها وجه الله الشيخ أبو إسحاق المياسين الله في كتابه كش الأوراد. كتاب كش الأوراد ناس قوي جدا. واحدنا عن الحديث في نهايته أنه معلوم هو تشكه هو طبيب جدا لهذا الحديث أفضل عن توسع صلاح الشيخ إلى القواعد الفصورية مطلقة، وإن القواعد الفصيلية هذه قاعدة فصيلية يعني في كل المساس، في جميع الأساس القاعدة الفصيلية النبيلة، لكنهم حملوا عنها، نعم، نعم، الجمل. يعني الله لا من الشقين أن أعمل في تلوين واتحاسذ ذهب إلى الشقين. إذا بني عليه على سلة صرح الحديث يعني حدث كثيرا في منقار الشقية مطلوب لواحد حتى على نقل ما قاله في صاحب في تبعه عن عبيد في قال الراوي روايه عن امام احمد الله لما قال بالشخصيه في الاسر الواحد احمد يعني ما معنى الاسر الواحد هو الشرقيه هو الاستذاب هو الشرقيه روايه نفسها يعني روايه خلف العلاقات في هذه الناس فمن الله والحصى غيره، التود والحصى غيره، يدور على الموضوع إلى بسطه. يعني لو يخرج فإن هذا ليس دعاء الحرف. صح؟ قال لكنه غالبا غالبا لا يسلم من خروجي مع الوقت نجاة يعني يخرج مع عارف أو بولي. يخرج مع عارف أو بولي. فمن ذلك. يكون مناقلاً لا تداد لخروج لكن لما يتبعه لأنه يكون معه نجاسه خلاص هذا قوله قبيل جداً ومتشم جداً ويحسم لنا الغذر أما لخروج الناس النجازة الضقية بذلك فالأظهر والله أعلم أنها لا تنفضو أنها لا تنفضو وذلك muitas váriass eu متعلق من المخرج حكم النجاسه له متعلق بخروجه من المخرج وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم ورواى ذلك في ان ربنا انه أنا هذا الحكم انما قلنا من المخرج انه هو ما خرج من المخرج اما مفرق غير مفرق فإن أجل دليل سالم من فنزل ونزل ونزل عن السلام رحمه الله عليها إذا أظن الله نؤدي شيء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاف عليه السلام والأرزق في هذه المسألة والله اعلم انه سواء فرجا من فوق المعدة أو من فحف المعدة فإن تقل لا ينقضه فضوء إذا فرجا من والله اعلم الترجمه بين الاهليه يدل على ان المقصود بالنوم هو المصطفى الذي لا يشعر العبد بعده النوم المصطفى الذي لا يشعر العبد بعده اما بالنسبه للاسترخاء في مساله الكلام في مساله الاسترخاء منهم من قال راجع، ومنهم من قال استجد، ومنهم من قال قارئ، ومنهم من قال لم يكن لتقعثه إذا طلب هذه أولاد إلى عليها، بينما جدت على أصحابك كان ويسأل قوو ويسأل قوو، ومع ذلك كان من ضرب ضابط النوم المفترض، ضابط النوم المفترض الذي لا تجد عددا شعور. يعني الإنسان يريدنا أن تكون الإنسان إذا بين دوري وغياء الضرطة وحرك الكلمة وحسن حذراً حوله مستشأة مستشأة على الضرطة لأنه مستشأة الضرط عندنا هو زال العقل ثماماً يريدنا إذا غارت غياب العقل حتى لا يشعر بما حوله يساونا في لو خلاص بقى اصحاب الشخير الجديد على اصدارات ال هو ما يكون نوقف هي اتنش بس كده في من غير ما يكون مستفص درجه مهم ان هو يصف. الذين ولكن يشترطوا واستمرطش يقوم لكن هو هذا هو الله يا سامر الشيء الكبير جدا في جمع الاديام في صحاف الاديامون ونستقر القطيط وقطر مشكين في تكوينهم هذا الثاني ورد مكاما ولن تقصف بإذا رضع معين للنور فمن ذلك من غضون اللون فنزومة نجمع إلى هذه المدينة مفعلة ورد مكس سبحانه الله عمدنا شيئا لذلك ان شاء الله أحسن غير رفق أسعدا إذ لا أكد يسر